قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمذا إلى يوم مَنْ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا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 وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِمَّا رَزَقَكُم مِّن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كنتم